هذا لخصمان اختصموا في ربه هذا لخصمان اختصموا في ربه فالذين كفروا كفتعت لهم سياه من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد كفروا لأسله سياب من نار يطب من